م و س و ل ه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم الاسلاميه د ن وإياك ر ل

والذين ا س ت ج ا ب و ا ل ر ب ه م النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ه م ي ن

ف أ و شركه ا ع ل ي ه م سبيل ى شركه دعويه غير ربحيه ل ذات مضمون اجتماعي ل

Thank、yeah. you.

Say it again.